اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولا حول ولا قوة إلا بك أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحن التقنا برة أخرى على مائدة سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلال كتاب الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى وقد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث عن شمائله صلى الله عليه وسلم أي شمائله الداتية شمائله المعنوية وتوقفنا بالضبط عند توقفنا بالضبط عند ما منح الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من الفصاحة والبلاغة والبيان من المعلوم أن أداة التبليغ هي اللسان. وقد اوتي الأنبياء عليه الصلاة والسلام في ذلك فصل الخطاب عليه الصلاة والسلام ونجد موسى عليه الصلاة والسلام يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحضده وأن يقويه بأخيه هارون لأنه كان أفسح منه أخيه هارون هو أفسح مني لسانا كان افصح منه مع, أن مع أنه كان فصيحا، ولكن أخاه كان افصح منه كانت في لسانه عليه الصلاة والسلام وقد تذكر بعد الروايات أن هذه اللثغة كانت من أجل جمرة وضعها في فمه لما كان صغيرا، لما أراد فرعون أن يختبر دكاءه وأن يختبر هل هو يعني طفل صغير له عقل الكبار فوضع له ثمرة وجمرة فأخذ الجمرة وأثرت في لسانه كما تذكر الإسرائيليات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حدث عن بني إسرائيل ولا حرج يعني حدث عن بني إسرائيل الامور التي لا تحمل امرا ولا نهيا لا تحمل امرا عقديا ولكنها تحمل خبرا تاريخيا فهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن بني إسرائيل ولا ولا حراش وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب الشيء الكثير أي في باب الفصاحة والبلاغة والبيان إذ من المعلوم أن البلاغة والفصاحة انتهت إلى قريش أي انتهت إلى مكة وما حولها في زمن بعثه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسبب في ذلك ما تشهده هذه المنطقة من الأمن والاستقرار لأن القبائل الأخرى مسناحرة فيما بينها ومكة كانت آمنة كما يقول الله سبحانه وتعالى أولاً بيروننا جعلنا لهم حرم آمناً ويتخطف الناس من حولهم يعني أن الناس يخطفون ويقتلون من حول مكة ولكن مكة كانت امنه وإذا كانت آملة تكون مستقرة وإذا كانت مستقرة تكون مزدهره وإذا كانت مزدهره فإنها تشهد النماء والاستثمار والازدهار في جميع مناحي حياة أصحابها فنجد التجارة في مكة في أسواقها المعروفة ونجد البلاغة في مكة في أيضا في أسواقها المعروفة كسوق عكاد الذي يعقد من أجل التباري في ميدان البلاغه في ميدان الفصاحة والبيان، ولكونه المكان ملتقى القبائل الأخرى، القبائل الأخرى يعني إليه انتهت خلاصة اللغات المختلفة من صناعات التعبير أو اللهجات العربية المتواجدة في جزيرة العرب وفي الأماكن التي يوجد فيها العرب، فولد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان أي في مكة. التي تشهد مواسم طيلة ثلاثة أشهر، وتشهد هذه المواسم يعني مبارات في في الشعر والفصاحه والبلاغة والبيان والخطابة، مما نتج عنه ما تعرفونه من المعلقات السبع أو المعلقات العشر، يعني القصائد التي نالت إعجاب الفصحاء والبلاغات، فاستحقت أن تعلق في. الكعبه يعني لكونها فصيحة ولكونها بليغة ولكونها لم ينسج على على من والها في هذا الجو جو الكلمة جو البلاغه جو الفصاحة وإذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول الله كنت افصح العرب قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنني ولدت في قريش والسردعت في بني ليت يعني جمع بين فصاحة الحضارة وفصاحة البداوة يعني جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين ليونة ومرونة لغة أهل الحضار وبين الجزالة وقوة فصاحة أهل الباديه جمع بين الأمرين معا وشأت حكمة الله سبحانه وتعالى أن تكون المؤجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم هي الكلمة فإذا كانت المعجزه بنسبة لعيسى هي يحياء الموتى وإبراء الأكماه والابرص وكانت مؤجزة موسى عليه الصلاة والسلام هي العصا واليد البيضاء وكانت مؤجزة سليمان عليه الصلاة والسلام أن ألان الله له الحديد وكانت مؤجزة سليمان عليه الصلاة والسلام أن سخر الله عز وجل له الجن والريحة تمشي به رخاء حيث شاء. إلى خيره. فإن معجزه النبي صلى الله عليه وسلم هي الكلمة. والكلمة خالدة. والكلمة لا تفنى. فمعجزه النبي صلى الله عليه وسلم معجزه لا تفنى ولا تنتهي. فتحداهم بالكلمة. فقال لهم هاتوا بصوره من هاتوا بعشر سور. هاتوا بحديث مثله. فلم يفعلوا. فلم يستطيع أن يتلاب بصوره ولا بعشر سور ولا بحديث مثله. القرآن الكريم اذا فكان فكان التحدي الكبير الذي أجابه النبي صلى الله عليه وسلم هو الفصاحه والبلاغه والبيان ولذلك لما سمع سمع بعض المشركين الى القران يتلوه النبي صلى الله عليه وسلم يعني استكبره يعني اعتبره شيئا كبيرا وقال سمعت كلاما ما هو بسحر وما هو بكهانه وما هو بشعر قد عرفنا الشعر جزله ورجزه و يعني أنواع الشعر أقسام الشعر عرفوها ولكن هذا لم يكن واحدا من تلك الانواع ولا واحدا من تلك الأقسام وإن وإنه يعلو ولا يعلى عليه وإن أسفله لمغضق وإن عليه لمسمر وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة يعني أنه أثنى على القرآن الكريم لأنه لم يسمع قط كلاما بليغا ككتاب الله عز وجل ولم يسمع قط كلاما فصيحا ككلام الله سبحانه وتعالى الذي طبعا نطق به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن في هذا الجو جاء النبي صلى الله عليه وسلم فكان افصح من نطق بالضال فاعطاه الله عز وجل القرآن الكريم كما ذكرنا وهو يعني كلام بليغ وكلام فصيح على وجازته وقلته شمل لعلوم الأولين وعلوم الآخرين وعطاه الله عز وجل مثل ذلك في السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "قد أوتيت القران ومثله معه أي السنة وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم من الفصاحة في السنة الكثير يعني من كان يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد فيها غزارة المعنى مع إجاعة اللفظ كما يقول البلاغيون يعني قلة الألفاظ مع كثرة المعاني، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليتحدث لي عن كل جزئية من جزئيات حياة الناس منذ بعثته إلى أمة صلى الله والأرض ومن عليها، ولكنه في كلامه الجزل وفي كلامه البليغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع قواعد لكل ما يحدث وما سيحدث إلى أمة صلى الله والأرض ومن عليها. خذ على سبيل المثال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مالء ما نوى، فإنك ستجد هذا الحديث. يستحود على أفعال القلوب كلها أفعال القلوب فصاغ منه الفقهاء الأمور بمقاصدها الأمور قاعدة الفقهية الأمور بمقاصدها خذ مثلا الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور المشتبهات. حيث قسم النبي صلى الله عليه وسلم معاملات الناس وتصرفاتهم وجميع حركاتهم وسكناتهم إلى ثلاثة أقسام لا رابع لها الحلال والناس كلهم يعرفونه والحرام والناس كلهم يعرفونه وبين هذا وذاك متشابهات تحتاج إلى الاجتهاد تحتاج إلى العلم تحتاج إلى الفقه لكي يحوزها المجتهد إما إلى جانب الحلال وإما إلى جانب الحرام حسب ما أداه إليه اجتهاده هذه قاعدة كبيرة جدا خذ مثلا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك جملة ثانية دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لو طبقت هذا الحديث وحده في حياتك لما عشت في يوم من الأيام حرجا ولما عشت في يوم من الأيام ضنك، ولما عشت في يوم من الأيام قلقاً لماذا؟ لأنك تترك ما يريبك إلى ما لا يريبك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك في مطعم فيما تعكل دع ما يريبك إلى ما لا يريبك في الملبس دع ما يريبك إلى ما لا يريبك في المنكح دع ما يريبك الى ما لا يريبك في القول دع ما يريبك فيما لا يريبك في جميع تصرفاتك ضع اهد القائد امامك وسير اليها فانك ان شاء الله سبحانه وتعالى لن تجد حرجا في حياتك اي بلاغه هذه ان يصوغ لك الحياه كلها في جملتين ان يضع لك المنهاج ان يضع لك دستور حياه في جملتين هذه هي بلاغه او جزء من بلاغه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا عقد الإمام القاضي عياذ رحمه الله تعالى هذا الباب فقال الفصل الخامس فصاحة لسانه وبلغته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما فصاحة اللسان وبلغة القول فقد كان صلى الله عليه وسلم من ذلك بالمحل الأفضل أي كان فيه بالمستوى الأعلى والموضع الذي لا يجهل يعني لا يجهل احد بلاغه النبي صلى الله عليه وسلم وفصحه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وما اوتي من القول من فصل الخطاب في القول وبرعة المنزع عندما يعبر النبي صلى الله عليه وسلم تكون له براعه المنزع يعني حيث ياخذ المعنى اخذا حيث تتداعى المعاني في كلامه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وايجاز مقطع ايجاز مقطع كلام قليل المعاني الكثيره ونصاعه لفظ يعني لفظ لا غبار عليه لفظ فصيح ما يحتاج الى من يشرحه هو لمن وجزاله قول الجزاله يعني العظمه في في في في الكلام وصحه معاني اي معاني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم معاني صحيحه معاني دقيقه لا لا تحتمل ما يكون مثلا في كلام أدعية النبوة كمسيل ملك الذاب وسجاح وفلان وفلان من الذين يريدون أن يحاكوا كلام رسول الله وأن يحاكوا كلام الله كلام الله عز وجل فضحك الناس من كلامه فضحك الناس من كلامه والطحينات الطحنان والعجينة تخبزن وآه بغيض قلذ والنازعات غرقان والناشطات نشترى ولكن أنة هذه من هذه وأين هذه من من تلك يعني فاصبح كلامه هزئا وأصبح كلامه ضحلا أمام كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وقلة تكلف مما يمتز به كلامه صلى الله عليه وسلم قلة تكلف ما يريبك إلى ما لا يريبك يعني ما تقرأ هذه تقول سهله ولكن لماذا لم تصع أنت مثلها؟ لماذا لم تضع لنا قاعدة مثل هذه القاعدة؟ وهذا ما يسميه البلاغيون الصعب الممتنين السهل الممتنين السهل الممتنع سهل من حيث إذا لك مفردات مفردات أي واضحة ولكنه ممتنع في الصياغة ما تستطيع أن تسوغه هكذا القرآن كله وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله يقول العز وجل ألف لام ميم الف لام ميم صاد كاف ها يا عاين صاد بمعنى هذا القرآن لكذكره أره مؤلف من هذه الحروف مؤلف من ألف وميم وصاد ولام وقاف ونون ويا وسين وحاء إلى آخره مؤلف من هذه الحروف وأنتم تعرفون هذه الحروف فلماذا لم تصبوا مثل هذا الكلام إذا هناك شيء آخر هناك شيء آخر لا بد منه ليكون الكلام فصيحًا ليكون الكلام بليغا زيادة على معرفة الكلمات وزيادة على معرفة المفردات وأُوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم يعني الكلمات الجامعة من إضافة الصفة للموصوف الكلمات الجامعة التي أشرنا إلى بعضها في حلال بيين وفي دع ما يريبك ما لا يريبك وفي من حسن إسلام يتركه ما لا يعني وفي المسلمون من سلم المسلمون من الثاني وادي الى إلى غير ذلك يعني جوها مع كلم كلمة جامعة لو جلس الناس يشرحون ويفصلون فيها استغرق الزمن وسرق المكان قبل ان تلفذ المعاني المتضمنه في تلك الكلمات وخص ببدايع الحكم خصنا بخصوصا ببدايع الحكم أي الحكم البديعه التي هو الحكم التي ابدعها النبي صلى الله عليه وسلم سنرى ان شاء الله سبحانه وتعالى سنرى بعضها بعض الجمل التي صاغها النبي صلى الله عليه وسلم وصارت يعني امتلا او صارت أمثالا صارت بها الركبان كقوله صلى الله عليه وسلم لا يدعو المؤمنون من جحرين مرتين وكقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون يدنو وحيد على من سواهم وك... الى خيره المسلمون تتكافؤ دماؤهم أس... الى خيره يعني الكلمات التي صارت قواعد وصارت أمثالا صارت بها الركبان يعني يعرفها الخاص والعام وعلم السنه العرب أضف إلى ذلك كله أنه صلى الله عليه وسلم تعلم ألسنة العرب وأتي جوامع الكلم هذا لا نشك فيه النبي صلى الله عليه وسلم اعطي من الفصاحة والبلاغة الكثير لأنه ولد في مكة والسردعة في بني ليت وأضف إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم لغات العرب أي لهجات تميم وقيس وربيعة ومضار يعني العرب في جزيرة العرب هل النبي صلى الله عليه وسلم طاف في كل هذه القبائل وتعلم لغاتهم؟ لا هل النبي صلى الله عليه وسلم له معلم يعني يدرسه اللغات واللهجات لا ولكن هذا من فضل الله عز وجل عليه ومن منة الله عز وجل عليه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كل قوم بلسانه من هنا جاء واحد قسط من تأليف في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سمي بغريب الحديث غريب الحديث يعني الحديث الغريبة كيف يكون فصيحا ويكون في كلامه وتكون في كلامه الغربة الغربة هنا يعني ما جهي له الذين يجالسونه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولكنه في بلد آخر هي لغة فصيحه هي لغتهم وسنذكر نماذج فعندما تذهب إلى غريب الحديث تجد النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب انسانا ليس من الحجاز أي من مكة والمدينة ولكنه من نجد من اليمن، من صنعاء من عدن من صحار من عمان من البحرين يعني من القبائل الأخرى المنتشرة في شبه جزيرة العرب ولذلك قال وعلم السنه العرب فكان يخاطب كل أمة منها بلسانها يخاطب كل أمة عندما ياتي الوفد من الوفود في عام الوفود سنة تسعة الهجرة يخطب النفس السلام بلسانهم ويحاورها بلغتها ويباريها في منزع بلاغتها يعني كي يحاورهم في منزع بلاغتها بمعنى أنه يخطبهم بالكلام البليغ في لغتهم مش بالكلام البليغ في لغته هو في لغة قريش حتى كان كثير من أصحابه يسألونه في غير موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله أصحابه الذين كانوا معه يسألونه عن شرح بعض المفردات لماذا؟ لأن هذه المفردات خاطبة فيها قوما يفهمونها فاستدعى الأمر أن يسأله أصحابه الذين كانوا معه وعاشوا معه وعرفوا لغته عن تفسير تلك ال ال الكلمات والمفردات من تأمل حديثه وسيره علم ذلك وتحققها وليس كلامه مع قريش والأنصار وأهل الحجاز ونجد ككلامه مع دي المشعار الهمداني وطهفة النهدي وقطن بن حارث العليمي والأشعة بن قيس ووائل بن حجر الكندي وغيرهم من أقيال حضرموت وملوك اليمن وانظر كتابه إلى همدان أعطنا نمادج إمام القاضي عياد رحمه الله تعالى نماذج من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع القبائل اليمنية مثلا القبائل نجدية التي تتحدث بكلامي يخالف في بعض مفرداته لغة قريشين ولغة اهل المدينة يقول كتب لهم كتابا هذا الكتاب في فيما يتعلق بامور الجباية فيما يتعلق بامور الزكاة فيما يتعلق بامور المساعدات التي تاتي بهذه القبائل لدولة الإسلام الفتية للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن لكم فراعها ووهاطها وعزازها وتأكلون علافها وترعون عفاءها لنا من دفئهم وصرامهم ما سلموا بالمتاق والأمانة ولهم من الصداقتي الثلب والناب والفصيل والفارد الداجن والكبش الحواري وعليهم فيها الصالع والقارح. فمتوالى المفرزات. هذه بقعة وائل بن همدان همدان في في اليمن. إن لكم فراعها. لفراع هو مجاري المياه. ووياهتها وياهتها وياهدها الوياهط والوياهد. هو من خفض من الأرض وعزازها مغلوضة من الأرض يعني لكم في بلدكم أن ترعوا لكم وأغنامكم في سهولها وجبالها في الشيء اللي بغير يقول ومجارميهها بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لهم أنه ما جاء من أجل أن ينزع منهم بلادهم ولا أن ينزع منهم أموالهم ولكن لهم ذلك كله تاكلون علافها العلاف هو العلف يعني الألف وترعون عفاها العفاء هو المكان المشترك بين الناس ما نسميه الأرض الجماعي يعني مشترك بين الناس كل واحد عنده الحدود دياله في الأملاك دياله ولكن كان واحد المنطقة مثلا مشتركه ناس يرعون فيها بهائمهم هذه هي العفاء لنا من دفئهم وصيرامهم دفئهم وصيرامهم أي إبلهم وغنمهم الدفء والصرام الدفء والصرام هو الإبل والغنم سميت بذلك لأنهم يستدفئون بأوبارها وأشعارها ما سلموا بالميثاق والأمانة ما سلموا لنا بالعهد الميثاق والأمانة هي العهد ولهم من الصدقة الثلب الصدقة هي الزكاة بمعنى غذي فرق لهم نبي صلى الله عليه وسلم الأمور اللي يجيبها والأمور التي لا تعطى في الزكاة من المعروف ان الزكاه لا يدفع فيها كرائم اموال الناس كما لا يدفع فيها خسائس اموال الناس ولكن يدفع فيها الوسط يعني لا تاخذ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بن جبل اياك وكرايم اموالهم كرائم اموالهم هي المعروفه هي في الغنم مثلا الذي يعد للضرب هي مثلا يعني السمينة التي فيها اللحن هي مثلا ذات الولد التي لها التي لها الولد كيف تعطيها بالزكة وتخلي, وتخلي ولدها وهو يحلبها وهو, وهو يعني يرضعها وغير يعني وشي ذلك يعني الأمور التي تعود على صاحب الغنمبي بالنفع ليس في حد ذات الشاتي ولكن في, في الشياه كلها كما لا لا تأخذ العرجاء ولا ولا الهزيلة ولا المريضة ولا كذا يعني التي لا فائدة فيها للفقير فالشرع يكون بجانب الغني فلا تأخذ كرائم أمواله ويكون بجانب الفقير فلا فلا تأخذ الخسيز يعني فلا يأخذ المال الهزيل الضعيف المريض لأنه لا فائدة فيه ولكن خذ الوسط إذن دباء شرحنا المورد أنا شرحنا نشوف الكلمات ماذا تعني يقول ولهم من صَدَقَةِ الثِلِبُ الثِلِبُ هو الهرم من الإبيل يعني واحد جميل هرم عند بغير تخرج في الصادقة يقول لك خليه لك الهرم من الإبيل ويقال أيضا الشيلبو الشيلبو والثيلبو يعني لغة ثانية ولغة ثانية نتيجتان عن ماذا؟ عن المخرج الثيلبو والشيلبو يبدالوا يشين ثأن وهما صحيحان يعني يطير هما صحيحان في اللغة والناب يعني الناقة التي لها أنياب طويلة بمعنى كبرات احتى وكانت أن يبدأ لها طويلة يالك حتى هذه ما تخرجها في الصدقة علاج. لأن ما فيها فائدة للفقير كما لا في ما فيها فائدة للغني لما ما فيها فائدة للفقير والفصيل الفصيل هو الصغير الصغير ما يعطي في في الزكاة والفاريد الفاريد هو الفاريد هو الوسط المعتمد عليه في في ال في القطيع المعتمد عليه في القطيع للضرب مثلا لل للتقيح القطيع والداجين داجين هي المعلوفة هذا يقول لي المعرفة هذا يقول الداجين الداجين هي التي تكون في البيت وتأكل ما يعطيها الناس في البيت فتكون سمينة وهذه بالنسبة لصاحب الماشية يعني يريدها لنفسه والكبش الحواري يعني الكبش الحواري الحواري جاء من الحوار وهو البياض والظهور أي الكبش الظاهر في في القطيع عندما تنظر إلى القطيع هو الذي يبدو لك أول, أول, أول نظرة فهذا يعني يأخذ عين صاحب المشية يعني فلا ينبغي أنا يعطى في المشيتي فلا أنا وطاف في الزكاة حتى لا يعني لا يؤثر في نفسي صاحبه وعليهم فيها الصالِغ الصالِغ هو من البقر والغنم الذي اكتمل سنة خامسة ودخل في السادسة يعني كبر كبر وتخم ما يعطى ما يوطاف في الزكاة لأنه لأن باب المشيتي به والقارح القارح بمثابه البازل في في الإبل البازل هو القوي الذي يحمل المتاع كالراحله مثلا تذهب الى قطيع صاحب الإبل وتأخذ منه الراحله أي التي التي تحمل متاعه لا هذه يريدها لي يريد لنفسه وهكذا وقوله لنهد قبل خراسانات اللهم بارك لهم في مخضها في محضها ومخضها ومزقها الله مبارك لهم في محضها ومخضها ومزقها المحض هو اللبن قبل أن أن يمخض الحليب ولكن في اللغة العربية قال لبن للحليب قبل أن يمخض كما قال الله سبحانه وتعالى لبنان سائغا للشاربين المراد باللبن هنا الحليب ويسمى المحض ما لم يمخض فاذا مخض يعني لم اذا مخضه وخرجت منه الزبده يسمى ايش المخض ولا مخض يعني اللبن كما تقول حنا اللبن العادي ومزقها الى زنه له شويه الماء كيولي مسق ما كيبقاش ما كيبقاش لا المحض ولا المخض اصبح ايش المزق ونبي صلى الله عليه هذه الثلاثه كلها بالبركه الله مبارك لهم في محضها اي في في حليبها ومخضها أي لبنها ومذقها أي اللبن الممزوج بالماء, بالماء وبعط راعيها في الدثر راعيها في الدثر يعني ابعط راعيها الذي يرعى غنمها في الدثر هو المال الكثير اجعل راعيها يكون له مال كثير الدثر هو المال الكثير وفجر له السمد لمفردات غريبا يعني إذا رجعت اللي الكتب لك اللي على غريب الحديث القادمة مفردات وفجر له الثمد الثمد هو قليل الماء الشعين مثلا فيها شوية الماء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهذه العين اللي فيها شوية الماء أن تنفجر أي أن تخرج المياه الكثيرة كما قال الله عز وجل في أهل الجنة يفجرونها تفجيرا يعني أنها تنصب انصبابا وفجر له الثمد وبارك لهم في المال والولد هذه بينها من أقام الصلاة كان مسلما قلنا لهم في كتاب هذا من أقام الصلاة كان مسلما ونحن نعلم أن الصلاة من أركان الإسلام ومن آت الزكاة كان محسنا لأنه يحسن إلى غيره بالمال ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مخلصا ابن ساسم كاشد عليه والمرادات حسب فهميهم هم حسب فهميهم هم وإلا فشهدت أن لا إلّا الله من أركان الإسلام وإيتاء الزكاة من أركان الإسلام ويقام الصلاة من أركان الإسلام ولكن ابن ساسم فصل لهم من أجل أن يرغبهم في دين الله عز وجل فبين أن من آت الزكاة كان محسنا ونحن في مصلحنا نحن المغاربة كانوا يقولوا محسين لمن كانوا يقولوا محسين لكين ينفق لكن فقدنا من هنا جبدنا هذا المعنى أن الإحسان يعني ماذا؟ يعني استاء العطاء ايتاء المال للمحتاج ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مخلصا لأنه نفى الالوهيه عن غير الله سبحانه وتعالى وأثبتها لله سبحانه وتعالى فكان بذلك مخلصا عبوديته لله سبحانه وتعالى لكم يا بني نهد ودائع الشرك لكم يا بني نهد ودائع الشرك بما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسلموا قال لكم ما أسلمتم عليه من الوداء من ودائع الشرك حيث لا عهد ولا ولا زمة لم يكن, لم يكن بينكم وبين المشركين عهد ولا زمة فما أسلمتم عليه فهو فهو لكم بمعنى لا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أسلمتم فردوا للناس ودائعهم التي كانت في زمن الشرك لكم ودائع الشرك يعني اسلمتم على ما اسلمتم عليه ووضائع الملك او الملك فيه الملك فيه الملك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم وضائع الملك وضائع الملك هي هي يعني جبايات وإتاوات فرضها الملوك عليهم ملوكهم والوؤساءهم ومرهم عليهم فلما اسلموا ودخلوا في دين الله عز وجل وضع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاثوات قال هذه الاثوات ما بقاتش هذه الاثوات التي تقدموا الجبال التي كتعطيو للاماره ديالكم والملوك ديالكم يعني نسخها الاسلام ما بقاتش عندكم الزكاه الزكاه المفروضه اللي في شريعه الاسلام او ما طابت به نفوسكم من الصدقه ما طابت به نفوسكم من الهبه والعطيه وما الى ذلك اما الوضائع اي جمع وضائعه هو ما وضعه عليك يعني ما على ما وضعتهم عليهم وما وملوكهم قلني من النبي صلى الله عليه هذه يعني لم يبقى بها العمل لا تلطط في الزكاة لا تلطط يعني لا تمنع الزكاة النبي صلى الله عليه كت ملكيت تكلم مع أهل الحجاز يقول لا تمنعوا الزكاة ولكن الملكيت تكلم مع هلي نهد قال لهم لا تلططوا الزكاة ألطط الغريم بمعنى ما طل في الدين شوف هذا مثلا كتسل ش حاجة وما طلك فما تقول ماذا ألط علي في ديني يعني أبطأ علي في ديني ومنع مالي مني لا تلط في الزكاة ولا تلحد في الحياة لا تلحد في الحياة أي لا تميل عن الحق ما زمت حيا شوف العبارة لا تلحد في الحياة لا لا قال لا تميل عن الحقي ما دم تحية هذه وصايا الرسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم يخاطبهم بما, بما يفهمون لأن للحاد في اللغة هو الميل والإخفاء أن الإنسان يخفي شيئا ما ومنه اللحد اللحد هو أن تحفر القبر ثم تحفر الى جانبه حفرة إما عن يمينه أو عن شماله فتلحد فيه الميت بمعنى تميله إلى, الى ذلك إلى تلك الحفره وتخفيه فيها ولذلك سمي الملحد ملحدا لانه اخفى ما في فطرته من الايمان لان كان الايمان في فطره الانسان ولكن الملحد ينكر ذلك فاذا قال لك الملحد ما الدليل على وجود الله تقول إلحادك دليل الدليل على وجود الله هو الحاده هو اي امالته للحق الذي كان في فطرته كما أن كفر الكافر هو دليل على وجود الله سبحانه وتعالى لأن الكفر في اللغة هو الستر معنى كفر ستر والكافر ساتر لفطرته ساتر للإيمان الذي ينازعه في نفسه وينازعه في قلبه ولذلك سمي الزرع كفارا سمي الزراء كفارا لأنهم يكفرون البذرة أي يسترونه بالتراب عندما يحرثون. ان الله سبحانه وتعالى كما سال غيث اعجب الكفار من الكفار الزرع اعجب الكفار نباته اي الزرع الذين زرعوه وبذروه سموا كفارا لانهم أخفوه, اخفوه في الارض فكفره هو دليل على وجود الله سبحانه وتعالى لو لم يكن له وجل ما يحتاج لان يخفي شيئا إلحاده هو على وجود الله عز وجل لأن لأنه لو لم يكن الله عز وجل لم يحتاج إلى أن يلحد وأن, وأن يخفيه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء ولا تلحد في الحياة أي لا تميل عن الحق وتخفي ما في سريرتك ما دم تحيا ما تخفي ما في سريرتك من الفطرة ما دم تحيا ولا تتساقل عن الصلاة لا تكون متساقلا عن الصلاة المتساقل عن الصلاة هو المنافق أما المؤمن فإنه يجد راحته ونشاطه في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة أما المنافقون إذا ذكر الله لا يذكرون الله إلا قليلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا لماذا قاموا كسالا لأنهم لم يؤمنوا بالله عز وجل ولم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يجدوا راحتهم في الصلاة لأن الصلاة صلاه بين العبد وربي لأن الصلاة خطاب لله عز وجل لأن الصلاة وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ولا يستلد هذا الوقوف بين يدي الله إلا من عرف الله سبحانه وتعالى وبقدر معرفتك لله سبحانه وتعالى بقدر ما تستلد ذلك الوقوف وتستطيله وتريد أن يكون طويلا تجد راحتك فيه كما وجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما هو شأن الصحابة رضي الله تعالى عنه كما هو شأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه الذي كان يصلي ركعتين وأطال فيهما ولدغته زنبور في, في ظهره ستة عشر مرة فلما يحس بها فلما سلم لدغته مرة اخرى فأحس بها فقال لمن كان معه انظر ما الذي لا هنا فقال لدغتك الزنبور في كحسب لي. كذا وكذا يعني ستة عشر التي غامتها لنا أكثر. لماذا لم تقضعي الصلاة؟ قال دخلت في سورة فأحببت أن يسمعها. أحببت أن يسمعها. نحن لم لا لا العقرب ولا, إيش ولا الزنبور ولا البرغوت ولا والو. كل شيء بيخير على الأخير. ومع ذلك تقول قرأ إذا جاء نصر الله طويلة. أو الدفقة طول بنا قرأ إذا جاء نصر الله. ما إذا جاء نصر الله طويلة؟ يعني المؤمن ينبغي أن يحاسب نفسه بهذا الميزان هل كنت أجد راحتي في الصلاة لا إذا نخسرني رجع راسي فين خسرت علاقتي بالله سبحانه وتعالى إذا نخسرني الخشوع، نخسرني استحضار القلب خلاص في العمل ونقلب على واحد المجموعة من العناصر وندعم بها الشخص يدي في الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى أجد راحتي في طاعة الله عز وجل في الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى اذا ولا تتاقل في الصلاة شوف النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأمور الدنيا التي هي المال وما يتعلق بالمال ولكنه ختم بالصلاة ختم بالوصية بالصلاة لأن الصلاة هي كل شيء أول شيء ينبغي الوصية به الصلاة وآخر شيء ينبغي الوصية به الصلاة وهي الفريضة الوحيدة التي لا تسقط إلى بفقدان الذاكرة هي لا تسقط بالفقر ولا تسقط بالمرض، ولا تسقط بالسفر، ولا تسقط بالحاجة ولا تسقط بالعجز البدني ولكن لا تسقط إلا بفقدان العقل صل قائما فان لم تستطيع فجالسا فيلم لم تستطيع على جنبك فان لم تستطيع على ظهرك فان لم تستطيع فبريش عينك وهكذا يعني علاج. لتكون دائما الاتصال بالله سبحانه وتعالى في جميع الاحوال اما الحج والزكاه فاذا كان الانسان فقيرا فلا زكاه عليه ولا حج عليه انتهى الامر فاذا كان مريضا مرضا مزمنا ما عليه الصيام انتهى الامر ما الذي بقي له بقيت له الصلاه ما دام له عقل ما دام عقل وذكاء في راسه طريحا للفراش كان او على جنبه أو عن يمينه أو عن يساره أو جالساً أو في حال من الأحوال أو مصلوباً حتى يقدر عليه أن يكون مصلوباً إلا ويجب عليه أن يصلي أي يجب عليه أن يديم الصله بالله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال لأنها, روح لأنها غداء روحه فكيف يحيى من قطع عن نفسه الغداء حال لك اللي يكون في الانعاش إلى قطعتي عليه سيروم شنو شو مشى، فكذلك المؤمن ينقطع تري صلة بالله سبحانه وتعالى، فروحه ومشت روح دياله مشت خسخست تكون دائما الاتصال بالله سبحانه وتعالى. وكتب صلى الله عليه وسلم لهم في الوظيفة الفارغة، الوظيفة هي المقدار الذي تخرج منه الزكاة، حليلة في في إيش في النصاب، في النصاب الفارغة، في الوظيفة. وظيفة في هذه اللغة هي النصاب في في في الفريضه في في الوظيفة الفريضة والفريضة هي المسنة هي المسنة من الإبي ولكم الفارض والفريش والعنان الركوب الفارض يلنا نسنو الفارض يعني والجمل الكبير في الفارض هو المسن أو الناقه التي يصيبها كسر والفريش الفريشة هي التي وضعت حديثا الفارد هو الإبيل الجمل والفريشة هي التي وضعت حديثا يعني التي لها ولدها لها فصيلها يعني لا تعطى لا إلهية ولا فصيلها فصيلها بقي صغير وهي محتاج لها الفصيل ديالها إذن لا تعطي الفريش الفريش هي النفساء بمنزل في النساء كنا نقول في المرأة النفساء اي التي ولدت حديثا ونقول في, في الناقه الفريش اي التي ولدت حديثا وذو العنان الركوب كذلك ذو العنان الركوب أي الذلول الركوب الذي يركب الذي يسخر في الركوب يعني لا يعطى في الزكاة لأنه هو هو الدار هو اللي كيقوم كي بالشؤون ديال الدار هو اللي كيجيب كي ليها الارزاق وما, وما إلى ذلك <تصفيق> العنان هو الحبل اللي يكون في الفم ديال ديال الفرس او, أو الجن بالنسبة للفراس والزمام بالنسبة ليش الزمام أو العنان بالنسبة لي للإبيل الركوب يعني الذي يركب والفلو الفلو هو الضبيس الفلو هو ولد الناقة الصغير الضبيس الضبيس هو العسير الصعب يعني باقي صغير ما, ما تستطيع أن تركبه يعني لقربسه يقفز عليك وينقز لأنه باقي صغير وهو الضبيس. لا يمنع صرحكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم فاشغيش الدسكة والأمور التي لا تأخذ منها الزكاة أي يعطيهم شيء أمور يكتعلق بالحرية ديالهم يكتعلق بالرأي ديالهم يكتعلق بالحركة ديالهم قال لا يمنع صرحكم أي لا يمنع غنمكم ولا إبيدكم من أن يصرح في حيث شاء في بلاد الله سبحانه وتعالى ولا يعضض طلحكم يعني الاشجار التي يستغلونها لا تعضض أي لا تقطع ولا يحبس ضركم اي لا يمنعوا لا, لا تمنعوا الإبل التي هي ضر اللي, اللي كيحلبوا اللي كيحلبوا لا تمنع أو لا يحبس عليهم ما لم تضمروا الرماق ما لم تضمروا اي تكتموا الرماق اي النفاق الرماق يعني المراد بالرماق هنا النفاق وتاكل الرباق الرباق جمع ربقتين والربقه هي الحبل هي الحبل والدابه التي تضع لها الحبل في في في في في فمها فانها تحاول ان تمضغها وتقطعها لكي, لكي تهرب لكي تنفر منك فكذلك شبهت العهود التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء بهذه الحبل وكثيرا ما يشبه ما تشبه العهود باش بالحبال كما قال الله عز وجل اولات لي فيها الحبل لي فيها الحبل كين وعتصموا بحبل الله جميعا كي أن أي في فيها الحبل على كل حال كثيرا ما يشبه الحبل بالعهد فمن قطعه يعني بمعنى نقضى العهد فالريبقة هي الحبل ولذلك جاء في الحديث أن من نعم وفي الحديث خلع ربقة الإسلام من عنقه خلع ربقة الإسلام من أي حبل الإسلام وعهد الإسلام شبه حبل الإسلام بيش؟, بيش حبل يكون في عنقه فإذا خلعه بمعنى أن تبرأ من الإسلام وتبرأ الإسلام منه فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه ونقض العهود بأكل الرباق أي بأكل هذه الإحبال التي هي العهود التي كانت بينه وبينه من قرّف له الوفاء بالعهد والدمة أي من اقر بذلك كله ووفق على ما ندبه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فله الوفاء بالعهد والدماء. ومن ابى فعليه الربوه، ومن ابى فعليه الربوه، فعليه الزيادة الربوه الزيادة لأن ربا يربو بمعنى زادة يزيد يعني هو يعطي الحق والزيادة بمعنى من أن يدفع الزكاة المفروضة بمقدارها فإنه يدفع الزكاة ويدفع فوق الزكاة الغرامة الربوة يعني شي حاجة زيدة على الفرد ولذلك سميت الربوة وهنا يعني كتابات أخرى ولكن الوقت يزاحمنا كتابة إلى وائل بن حجر يعني تحدث إليه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في كلام فيه من البلاغة وفهم النبي صلى الله عليه وسلم لكلامهم لكلام العرب الشيء الكثير منها مثلا باش نختصروا ان شاء الله باش نخرج في الحصة المقبلة الى الكلام البلغ للرسول صلى الله عليه وسلم يعني كلام البلغ المعروف الذين سداولوه جميعا يقول مثلا إلى الأقيال العباهلة والارواع المشابيب يعني الصفات المدح لملوكي لملوكي اليمن وفي وفي في هذا الكتاب في التيعة شاتون التيعة هي النصاب من الغنم او من الايبلي او من البقري في التيعة شنو هو النصاب في الغنم أربعون شاتا التيعة هي أربعون شاتا شنو هو النصاب في الايبيل خمسون من الايبل التيعة في الايبيل هو, إيش؟ هو خمسة من الايبل شنو هو النصاب في البقر تلاتون التيعه في البقري هو ثلاثون. التيعه هو مقدار ما تخرج او النصاب الذي اذا بلغته الماشيه تخرج منها الزكاه لا مقوره الاليات مقورة الاليات الضعيفه الهزيله ولا ضناك وانطو التبجت انطو ما معنى انطو أعطو اعطوا هل اللغه في اعطى هناك من يقول لغه في اعطى وهناك من يقول أنت لغة مستقلة أعطى لغة وأنت لغة وقرأ الحسن البصري وبن محيسن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو لبسر أنطيناك يعني أعطيناك ولكن النبي متى قرأه إنا أنطيناك لما جاء هذا الوفد فقرأه عليه هذا الوفد من اليمن قال النبي ستأسمى إنا أنطيناك وأمط التباجة التباجة هي الوسط لا إفرات ولا تفريط لا تأخذ كرم أموال الناس ولا تأخذ خسائص أموال الناس ولكن أعطوه التباجة التبج هو الوسط أو معظم الشيء ما كثور منه وإذلك يالك في الحديث يركبون تباج البحر أي وسط البحر أو معظم البحر فالتبج هو معظم الشيء ووسطه وفي السيوب الخمس السيوب هي الركاز يعني الأموال سائبة الأموال التي لا لا لها. معداش صاحب لها ما عندهاش صاحب كدفئين الجاهليه ومن زم من بكر فساقوه مئه من بكر من البكري هما كيقلبوا هذيك الالف واللام كتولي عندهم ميم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ليس من بالرمص صيام في سفر ليس من البرص صيام في سفر ولكن كيحطوا في بلاصه الالف واللام ام ليس من بالرمص صيام في سفر ليس من البرص صيام في السفر يعني اللي خطب النبي صلى الله عليه وسلم بلغته، غربوه، ومن زل من بي من سيبي من بيبي من سيبي من, تيب من تيب يعني من التيبي، فضربه بالأضاميم أي ضربوه بالحجارة، ضربه مدرج بالدماء الأضاميم جمع إضمامتين وهي حجارة صغيرة، ولا توصيم في الدين، لا توصيم يعني لا تواني ما كانش تواني ولا سهولة ولا تكاسل في تنفيذ أمر الله عز وجل. لا وحكمي أين هذا يقول القاضي عيد رحمه الله أين هذا من كتابه لأنس في الصدقة المشهور لما كان كلام هؤلاء على هذا الحد وبلغتهم على هذا النمط وأكثر استعمال مادي الالفاظ استعملها معهم ليبين للناس ما نزل إليهم وليحدث الناس بما كانوا يعلمون هذا يعرف هذه اللغة من بسعلم هذه اللغة وكقوله في حديث عطيه السعدي فإن, فإن اليد العليا هي المنطية واليد السفلى هي المنطاس فإن اليد العليا هي المنطية أيش؟ المعطية وإن اليد السفلى هي المنطاس أي المعطاس قلبت العين نونة قال فكلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغتنا وفي حدث العامل حين سأله فقال نفسه سل عنك سل عنك اي سل عام ماشيته هذه لغتهم سل عام ماشيته ولكن هو يقول سل عنك اي عام يهمك انت سل عنك يعني حواليك وما, وما يهمك انت هذه لغتهم سل عنك اي سل عام وهي لغه بني عامر واما كلام المعتز فصاحته المعلومه وجوامع كلمه وحكمه الماسوره فقد الف الناس فيها الدواوين وجمعت في الفاظها ومعانيها الكتب نعود اليها ان شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس المقبل نسأل الله سبحانه وتعالى وفقاني واياكم وأن يهدينا سواء السبيل وأن يحشرنا في زمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن ينفعنا بما قرأنا وما سمعنا وما استفدنا انه هو ذاله عليه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين